وَلَمْ يَرَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِنًّا وَأَرْضًا رَّامْسِيًا أَنْتُم مَّدَبِّرُ بِهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَنَهُمْ يَهْتَدُونَ واجعلنا السماء سقفا نحفوظا وهم عن آياتها معرضون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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون ذائقة الموت كل نفس نفس الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلكم بش. والكر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 لا لكم الأرض قرارة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماع وَرَكُم وَرَزَقْكُم مِنَ الطيب ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا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 قُل إِنِّي نُهّيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ عالمين والذي خلقكم من تراب سم من نطفة سم من علقة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ثم لتبلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 no <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> موسيقى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِينَ هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون صدقهم.